فَلَا تُجِبُكَ وَلُوْمَ وَلَا أَوْلَادُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعْتِبَرُ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَسْهَبُهَا حُزُومًا وَكَبِيرُونَ وَيَحْرِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكُمْ وَمَا هُمْ يَرْكُونَ وَلَا تبلغوا إليه وهم يجمعون ومنهم يرمزك one ya yeah. için yeah. لهم نعذب الطائفة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم منافقا Amen.